ونريد أن نَنْعَرَ الَّذِينَ أَسْتُضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تَخَافِي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتققه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا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 كادت لتبدي به لولا أربك ما على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 ولمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَزُودانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتْنَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُو شَيْخٌ كَبِيرٌ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 قال إني أريد أن أنكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فبن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 قال لأهلهم كثو إني أنست نرى قال لأهلهم كثو إني أنست نرى لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمين وَأَنْ أَلْقِيَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جلاحك من الرهب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله مع رذ أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا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 لعلي أطّلع إلى إله موسى وإنني لا أظنّه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنّوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة القادمين وَجَعَلْنَا هُمْ أَإِمْمَتَيْنِ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ في فِي هَذِهِ الْضُّلْيَةِ لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ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 وما كنت بجانب الطور إذ ناتينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم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 وقالوا سحران تواهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم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 وَإِذَا يُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّكُنَّ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُنَاكِ يُقْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِبْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ لَتُخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلفنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيئوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن طارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلَّا مَا قَالُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَادٍ قُرْرَبِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَا وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون